جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه